محمد بن عبد الله الرسول يبقى احنا ايه وصلنا لايه لان التي تنصب الفعل المضارع وان اللي هي المصدرية المصدريه ممكن تكون ظاهرة ممكن تكون مضمره جوازا وبعدين قلنا المره الجايه هنتكلم في المضمره وجوبا فقال ايه في المتن تضمر لغير اللي هي الجحود كإدمارها بعد حتى إذا كان مستقبلا نحو حتى يرجع إلينا موسى يعني حتى أن يبقى تاني حالة بقى من حالات يدمر وجوبا لما تكون بعد حتى لو كان في المستقبل حتى أن يرجع إلينا إيه؟ موسى ودسة موسى رجعش وبعد أو التي بمعنى إلي يعني برضو بتضمر وجوبا بعد أو التي بمعنى إيه إلى نح لا استسهلنا الصعبة أو أدرك المنى يعني أو أو أن أدرك المنا وبرضو بعد أو التي بمعنى إيه إلا أو التي بمعنى إلا نح تبقى هنا لا استسهلنا الصعبة أو أدرك المنا يعني إيه؟ يعني لا استسهلنا الصعبة إلى أن أدرك المنى المنا تنصب أدركها فأدركها هنا منصوبة بالهيب الحق أو التي بمعنى إلا نح وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت قعوبها أو تستقيم أو هنا بمعنى إلا يعني وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت قعوبها إلا أن تستقيم فنصب الفاء مضارعة تستقيمة بعد إيه بعد أول هاي بمعنى إلا وهي تفرقة لأول بمعنى إلا أو إلا عن أول هي إيه اللي هي العادية اللي إحنا عارفينها وبعد فاء السببية أواو المعية مسبوقتين بنفي مخضن أو طلب بالفعل نح لا يقضى عليهم فيموت يبقى الفاء هنا فاء السببية يعني لا يقضى عليهم فيكون ذلك سببا في موتهم فيموت هنا منصوب بحثل تحسنون يعني أصلاح يموتون لو مرفوع ولكن هي لأتي موتا وبرده قوله تعالى ويعلم الصابرين ولما يعلم يعلم الله الذين جاهدوا منكم وإيه؟ ويعلم الصابرين فالواو هنا وقول إيه على النص بتبقى واو المعين يعني ربنا يعلم الذين جاهدوا منكم مع علمه بالصابرين وبالتالي إيه تنصب هو المعيدين. تنصب ينصب الفهم ظلم لبعض وين معي. طيب ولا تطغوا فيه فيحل عليكم عظم. فهنا فلإيه سبب لا تطغوا فيه فيكون ذلك سببا في أن يحل عليكم به عظم. فهنا هننصب يحل ويبقى الأمر ضمرة وجوبة. ولا تأكل السمكة وتشترب اللبن على النصب به تبقى إيه لا تأكل السمكة. مع شرب كأيه اللبن. لو إحنا وصلنا تشرب. أما لو رفعنا تنصب تشرب. يبقى ولا تأكل السمكة وتشرب اللبن. يعني تأكل السمك. وعليك أن تشرب إيه اللبن. لو إحنا رفعنا إيه؟ تشرب. أما لو كسرنا تشرب. يبقى معناها لنا بنها لا تأكل السمك ولا تشرب إيه اللبن. فدا مثال في اللي الايه? اللي, اللي الحركة بتفرق. في المعنى. فالحركة تخلي الوا ووا معيه. لو قلنا ما اللبن. وتجعل لو بالجزم وتشرب اللبن هيبقى ايه النهر? لبقى انت بتنهاء عن شرب اللبن. ولو بالايه? بالرفع تشرب اللبن هتبقى بتقمره بشرب اللبن. ماشي? وفي كل تالحالات طبعا بت عن اكل السم طيب طبعا ايه النصب بعد فاء السببيه واو مشروط عشان يحصل بإيه؟ يكون مسبوق مسبوق مسبوق بنفي أو طلب بالايه بالفعل يعني نفي من جهة اللفظ او من جهة الايه المعنى ده ان هو نفي محض يعني نفي المحض هو نفي من جهه اللفظ او من جهه الإيه المعنى فلا يقضى عليهم فيموتوا ده نفي. لا يقضى عليهم فيكون ذلك سبا في موتهم فلا يقضى دي نفي فمسبوق ابن نفي بأنفع أن ينصب صحة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولما يعلم الله لما بمعنى لم بس ايه في فرق بين لما ولما في حاجات بسيطة بس هي حرف نفي زي ايه زي لم كده ماشي ولا تطغوا فيه فيحل ده نهي ايه طلب بالفعل الطلب ده ممكن يكون امر وممكن يكون نهي فهنا اي مثال للنهي ولا تاكل السمكه وتشرب اللبن ده نهي لا تاكلها ماشي ماشي كده طيب نقرأ بقى الايه الشرح بيقول ولما ذكرت انها تضمر وجوبا بعد لام الجحود استطردت في ذكر بقية المسائل التي يجب فيها إضماره أن وهي أربع إحداها بعد حتى واعلم أول, أول حاجة بعد إيه حتى واعلم أن للفعل بعد حتى حالتين الرفع والنصب وهو <تصفيق> بيقول اللي هي تنصب بعد حتى بس عايز على بقى إيه الفعل بعد حتى حتى نظامه إيه فأول حاجة الرفع والنصب فقال لك أول حاجة النصب فأما النصب فشرطه كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبله، سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن المتكلم أو لا. يبقى اما النص الفشرتة اللي للإيه عشان تنصب لازم يكون الفعل مستقبل بالنسبة للإيه للأبل حتى. ماشي؟ سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن المتكلم أو زمن المتكلم أو لا؟ ده أهم من زمن التكلم. أهم من إيه؟ اللي قبل حتى. اللي بعديها مستقبل بالنسبة لها هتفرقش معانا زمن التكلم ايه ماشي فالاول اللي هو المستقبل بالنسبة الى زمن المتكلم فخوة تعالى لنبرح عليه عاتفين حتى يرجع الينا موسى ترجع موسى بعد ان ظلوا عليه ايه يعني هم بيقولوا احنا سنظل لنبرح يعني سنظل سنظل عليه عاتفين حتى ايه حتى يرجع الينا موسى فرجوع موسى هيجي بعد ما يظل عليه عاكفين الوقت ما هيجي ماشي؟ فإن رجوع موسى عليه السلام مستقبل بالنسبة للشرط بتاع النصب اللي هو يظل عليه عاكفين وكمان بالنسبة لزمن, لزمن التكلم عشان هم قالوا الكلام ده وبعد كده رجع سيدنا موسى. والثاني خوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله فيقول هنا نصبت بعد حتى يقول الرسول بعد وزلزلهم يعني هم زلزلوا الأول وبعد كده يزلزلوا يزلزلوا يزلزلوا الغايد من قطر الزلزل الشديدة قال الرسول والذين أيه أمانوا معه متى إيه؟ متى نصر الله؟ معايا؟ فيبقى هنا بقى مثال إيه؟ على الحالة الثانية اللي قال الرسول وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الإخبار يعني ربنا عز وجل هو اللي أخبر فأخبر عن شيء صح؟ أخبر اللي اللي اللي اللي الأهل الإمام زلزله حتى يقول الرسول حتى للرسول قال كذا كذا كذا, كذا, كذا. ولكنه مستقبل بالنسبة إلى الزلزلة وهنا العبرة عندنا اللي هو مستقبل لكلام اللي قبل إيه اللي قبل حتى مش العبرة في زمن الإخبار فاهمين ولا في ايش في حد مش فاهم؟ فاهم يا احمد ده اوه؟ يعني ده بقتي بيقول اللي النص في الفعل اللي بعد حتى يشترط فيه اللي الجملة اللي بعد حتى تكون مستقبرة بالنسبة للجملة اللي قبل حتى مش الشرط مش اللي الجملة اللي بعد حتى تكون مستقبلة بالنسبة لزمن المتكلم. زمن المتكلم عندنا ما عندناش عبرة فيه. مش مشكلة زمن المتكلم انت. المهم اللي الجملة بعد حتى تكون مستقبلة بالنسبة لجملة ايه? قبل حتى. ماشي? فإيه مثال على الحالتين. اللي في الاتنين هيتنصبه. بس الاولانية الجملة مستقبلة بالنسبة زينا المتكلم إيه أنا نبرح عليه عكفينا حتى يبدأ علينا موسى في قال الكلام ده مين؟ مين يتقال الكلام ده؟ هو موسى فرجوع سيدنا موسى كان بعد أن أخاره الكلام ده وبعد أن أبرحه عليه إيه؟ عكفينا طيب النساء الثاني بقى اللي هو مش مستقبل بالنسبة زينا المتكلم اللي ربنا بيخبرنا أن المؤمنين مع الرسل زلزلوا لدرجة لغاية إما الرسول المؤمنين قالوا وزلزروا حتى يقول الرسول ولدنا من ومعه ما نصر الله. فكلام ده بالنسبة لزمن المتكلم اللي هو ربنا قرآن يعني. الكلام ده ماضي، صح؟ فهنا مش معتدلين دي في المسائل النزب. ما المسائل النزب في إيه اللي قال حتى يقول الرسول ولدنا من ومعه ما نصر الله تكون مستقبلة بالنسبة للأجل حتى اللي هي إيه زلزال. فهما زلزال الأول وبعد كده. من كثر الزلزالة الكبيرة قال الرسول الذين أمنوا معه مات ناصر الله فهمت حسين ماشي كلا تمام ولحتى التي ينتصب الفعل بعدها معنايا حتى بقى اللي احنا بننصب الفعل بعدها دي معنايا بيبقى لها معنايا فترة تكون بمعنى كلم يعني تعليلية تعليل الحدث فذلك إذا كان ما قبلها علة أو علة لما بعده. امتى بقى بتبقى بمعنى كي اللي هي تفيد التعليل لو كان ما قبلها علة للبعدها نحو اسلم حتى تدخل الجنة يعني اسلم لكي تدخل لإيه الجنة فدي اول نوع من انواع حتى الناصبة فتدخل هنا هتبقى ايه تبقى فعل مضارع منصوب بحتى او منصوب بأن مضمرة على كلام ايه يا ابن هشام ماشي طيب تكون بمعنى إلى، تارة تكون بمعنى وذلك إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها يعني ما يكون الحاجة اللي بعديها غاية للحاجة اللي إيه؟ إلى. خلنا تعالى لن نبرح عليه عاكفينا حتى يرجع إلينا موسى يعني لن نبرح عليه عاكفينا إلى يرجع إلينا إيه موسى. وقولك لا أسيرنا حتى تطلع الشمس يعني لا إلى أن تطلع إيه الشمس. فقد تصلح للمعناين مع يعني ممكن حتى تصلح لإيه؟ لمعنى إلى ولمعنى كي في أي واحد؟ قصيد على فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أن يكون المعنى كي تفيء إلى أمر الله. أن يكون المعنى إلى, إلى المع الله. وبعض المشيقة العبر بحتى لكي تفهم كلا المعنى إيه فتفهم المسألة الفقهية اللي انت تقاتل الى ان تفيق الى امر الله وتفهم كذلك المسألة التربوية او المعنى اللي هو اللي انت بتقاتل من اجله اللي انت تقاتل كي الفئة الاخرى تفيق الى امر الله مش عشان تنتقم ولا عشان لا عشان تجعل الفعل اخرى تفيع ان الامر الايه لا فما طيب بيقول ايه والنصب في هذه المواضع وما اشبهها بالمضمره بعد حتى حتمًا لا بحتى نفسها خلافًا للكوفي يعني في هذه المواضع بعض العلماء قالوا اللي بتنصب حتى وبعض العلماء قالوا اللي بتنصب أن المضمره فعند البصريين بيقولوا اللي بتنصب أن المضمره وعند الكوفيين اللي بتنصب حتى وهذه اللي انا كنا اخذناها في عامة بيقول لك من حروف النصب ايه حتى كي اللي كل الحاجات اللي الحاجات اللي من الشام طبعا المضمرة هم فصلوها افهم معنا لانها قد عملت في الاسماء الجر والنصب في هذه المواضع وماشبهها بأن مضمرة بعد حتى حتما لا بحتى نفسها خلافا انكم فيهم رأيي البصريين بقى ليه بيقولوا أن المضمرة هي اللي تنصب مش حتى بيقولوا لأن حتى عملت في الأسماء الجر وخلت على حتى مطلع الفجر وخلت على حتى حين لو أنت كملت الآية تبقى حتى حين فلو عملت في الأفعال النصب لازم أن يكون لنا عامل واحد يعمل طارة في الأسماء وطارة في الأفعال وهذا لا نظير له في العربية يعني قالوا ما ينفعش يبقى فيه حاجة بتعمل عملين عمل في الأفعال وعمل في الايه في الاسماء. فده مش موجود في العربي فبالتالي بنقدر ان المضمرة. ده رأيي اليد مصرية. اما الكوفيين بيقولوا اه النصوص العرب جاد كده. فخلاص ايه بقى حتى بيبقى كيب. مش خلاف ايه لفظ يعني. اما رفع الفعل بعدها. فله ثلاثة شروط. طيب. يبقى احنا اقول لها اول حاجة لنصب ايه? نصب الفعل بعد حتى. وده اللي احنا بنتكلم عنه. الله بقى إللي إيه المضمرة. طيب في حالات ده يرفع الفعل عنده بعد حد. فده بيبقى لي ثلاث شروط عشان ايه يرفع. فأول شرط كون كونه مسبباً عما قبلها. كون كونه إيه مسبباً عما قبلها. ولهذا امتنع رفع في نحو سيرته حتى تطلع ألف شمس. لأن السيرة لا يكون مسبباً لطلوعها. هي لازم عشان ترفع تقول ايه تكون الحاجة اللي قبل حتى سبب في الحاجة اللي إيه؟ اللي بعد ايه حتى فلذلك اتقول سرته حتى تطلع الشمس ولا تطلع الشمس تطلع الشمس ليه عشان السير ملوش علاقة بمسألة طلوع الشمس الشمس كده كده تطلع سواء انت سرت او ما سرتش فلانه مش سبب في الشمس فبالتالي رفعت الفعل اللي بعدين الثاني أن يكون زمن الفعل الحال للاستقبال على العكس من شرط النصب، إلا أن الحال أرضاً يكون تحقيقاً وطارداً يكون تقديراً، فالأول كقولك سرت حتى أدخلها إذا قلت ت ذلك وأنت في حال الدخول. الثاني كمثال مثلاً. طيب يا الثاني أن يكون زمن الفعل الحال للإيه؟ للاستقبال على العكس من شرط النصب. شرط النصب الذي يكون إليه الفاعل على الاستقبال. أما شرط الرافع لابد إن الفعل يكون على إيه؟ على الحال يعني دلوقتي يعني ولكن هو بفهمك الحال في اللغة طارةً يكونوا تحقيقاً وطارةً يكونوا إيه؟ تقديراً والإدنين يصدقوا للرافع فالتحقيقاً فقولك سرت حتى أدخلها يعني أنا قلت لك أتوها ويقالوا على الناس لوقت عشان يصدقوا للرافع عشان يصدقوا ماشي? ماشي? طيب طيب هنخلص دي بسرعة والشيخ عايزنا نطلع فوق ان شاء الله. ماشي? فنخلصه بسرعة عشان يبقى خلصنا حاجة ونطلع على تو. طيب بيقول ايه? آآ حتى ادخلها. اذا قلت ذلك. وانت حال ايه? الدخول. ماشي? يعني انا في حالة الدخول دلوقتي. تبا اقول سرته الآن ما بدخلها دلوقتي. ماشي? والثاني كان مثال المدخول. الثاني اللي هو ايه? تقديرا يعني? اذا كان السير والدخول قد مضي ولكنك اردت حكاية الحال. ماشي? يبقى المثال المذكول اللي هو سرته حتى ادخلها دي. ممكن تقول سرته حتى ادخلها وانت. اللي اتنين حصلوا في الماضي، ولكن انت وانت بتقول سرت وحتى ادخلها اردت حكاية الحال يعني عايز عايش اللي قدامك في الحال بتاعك فلانك عايز عايش اللي قدامك في الحال لكنك انت تدخلها دلوقتي فاقلتها بالضم يفهم معنا او يعني ايه؟ في اللغة العربية في حاجة اسمها اللي هو البلاغة بحيث اللي هو يعيشك في الموضوع فممكن يكون هو سار ودخلها يعني صار حتى دخلها وهو أصد بها لإيه هو ماضي في الحقيقة حصل في الماضي بس هو يعيشك في الموضوع بحيث تحسيه دلوقتي ماشي وعلى هذا جاء الرفع في قوله تعالى وزنزل حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى إيه نصر الله ففي قراءة بالنصب ودي احنا قلناها وفي قراءة بالرفع فقالوا قراءة بالرفع توجيهها إيه توجيها ايه توجيهها ايه اللي هي اتعاملت مع المسألة ان الزلزال وقول الرسول كان قين في الماضي وربنا بيقول لنا ايه اوضح نهايه الحال يعني عايز يعيشنا في حال الايه الموضوع فحل وزلزل حتى يقول الرسول الذين امنوا متى نصر الله فاهم فيبقى جت رأى للنص عشان تفهمنا اللي ايه اللي قبل الرسول بعد الزلزال اتوجت قراءه بالرفع عشان تعيشنا في الحال فعايشنا في الايه في الحال الثالث ان يكون ما قبلها تاما يبقى ثالث شرط ان يكون ما قبلها تاما ولهذا امتناع الرفع في نح يبقى شرط عشان تترفع ليكون ما قبلها إيه؟ الرفع في نح سيري حتى ادخلها سيري, سيري. سيري حتى ادخلها يعني أنا هظل في السير حتى إيه أدخلها فسيري دي مش تم ليه السيري فلان يعني مبتدأ فين الخبر لسه ما تقلش ماشي فعلشان كده ما رفعناه فقلنا أدخلها وفي نحو كان سيري حتى أدخلها نفس المعنى لو إحنا قلنا كان إيه النقصه فكان سيري إيه مش عارف فحتى أدخلها دي هل يتبقى الخبر فبالتالي مش هينفع رفح ماشي طب أما إذا كانت كان تم فيين فعقول أدخلها فهيقول كان سيري يعني أنا كنت بسير يبقى كان فعل وسير دي فعل ويبقى حتى أدخلها كده تم كده الكلام تم بعدين إيه حتى أدخلها مفهوم معنى ماشي ولا في حد مش فاهم لو لو قدرت لو قدرت الناقصة هتقول ادخلها هتقول كان الناقصة اللي هي لازم لازم اسم كانة وخبر كانة كان وخبر كان يعني فتقول كان سير سير يعني كان سيره فلان كان سيره ايه لازم تقول كان سيروه سريعا حتى او كان سيروه مثلا كذا حتى وفي الحالة دي تقول ادخله لكن انت ما قلتش سريع عندي ما قلتش الكلمة دي فيبقى كان سيري وشكبت ففي الحالة دي ما ينفعش ترفعها تنصرها اما لو قدرت كان بمعنى كانت تامة اللي هو كان فلان يعني ولد فلان يعني حدث فلان يعني حاجة حصل فلو قدرت كان بمعنى كانت تامة فتقول كان سير يعني حصل انصر بقى بقى ايه فاعل وفاعل. ماشي? فحتى ينفع تقول ادخلها في الحالية. ولهذا قال ايه? اذا حملت كان على النقصان يعني كان النقصة دون التمام يعني دون ايه كانت تمة فلو كانت تمة هيبقى ايه تنفع ترفعها. تهم? ماشي? يبقى دي شروط ايه? شروط الرفع لبعد كان. دلوقتي الشيخ اسامة يعني بيقول لكم ايه اللي فيه النهاردة في سفير يعني يعرف السياسة شوية جاي لو تحبوا تحضروا الدرس يعني كويس هو يتكلم في السياسة لو يفضل يعني